ستة، استمع إلى الأسئلة والأجوبة، ثم اكتبها تحت الصورة المناسبة لها كما في المثال، وناقشها مع زملائك. متى نذهب ونزور معرض الكتب؟ في الساعة الثانية بعد الظهر. يا أصدقائي، هل تحتاجون إلى الكتب العلمية أم الكتب الدينية؟ أنصحكم بأن تختاروا الكتب الدينية سمعت أن كاتباً مشهوراً سيحضر إلى المعرض في الساعة الواحدة بعد الظهر سنشتري منه كتاباً ليوقع عليه إن شاء الله هل تعلم يا علي كم بائع الكتب موجود في هذا المعرض؟ لا لا أعلم بالضبط تقريبا أربعون أو خمسون بائعا.